جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل بعض الناس يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام وعليك السلام فأي هذه الجمل صحيحة إن كان الذي يقول هذه الزيادة ثقة فزيادته غير مقبولة الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في, في صحيح مسلم وفي غيره اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام نعم يقول البعض يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زيادة تعالى أيضا فيما أعلم لم ترد والأولى أن لا يفتح للإنسان لا يفتح الإنسان لنفسه باب الزيادة على الوارد لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعلم يقينا أنه الأحرص على كل خير وكل فضيلة فلنقف حيث وقف عليه الصلاة والسلام ولنكتفي بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هل يجوز الرد بدون حرف الواو يعني من يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله. إما أن يقول عليكم السلام ورحمة الله أو يقول كما مر معنا في بعض الصيغ التي يقولها من يسلم عليه يجيب بمثل ما ألقي عليه يقال له السلام عليكم ورحمة الله يقول السلام عليكم ورحمة الله أو يقول عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته نعم هل يجوز إلقاء السلام بلغة أخرى؟ بعض الناس لا يحذف الواو لا يحذف الواو يحذف يحذف جل هذه الكلمة لما تقول السلام عليكم يقول السلام بعض يأتي بها كلمة السلام يعني كله مختصر ما تسمع منه إلا واو وسين نعم هل يجوز إلقاء السلام بلغة أخرى؟ ألا السلام هو هذه التحية تحية الإسلام باللسان العربي وينبغي على كل مسلم أيا كانت لغته أن يتعلم هذا السلام الذي هو شعار المسلمين وإذا ترجم ترجمت معاني السلام إلى لغة أخرى فالترجمة مهما كانت لن تبلغ المعنى الذي تبلغه هذه الكلمة في مدلولها العربي ولا سيما في الاسم الذي في هذه في هذا السلام والرحمة والبركة فليس هناك كلمات تؤدي مؤداها تماما أو تكون مرادفة لها ولهذا قال أهل العلم إن ترجمة الأسماء الحسنة إلى لغة أخرى ليست ترجمة لها برديف أو مرادف لها وإنما ترجمة لها بشيء يقرب المعنى فالشاهد الذي ينبغي على كل مسلم ايا كانت لغته أن يحرص على تعلم السلام والنطق به باللسان العربي هل يجزئ رد سلام الواحد عن الجماعة؟ يأتي عند المصنف أن ذلك يجزئ يأتي في ترجمة مستقلة وفي حديث قريبا بإذن الله تعالى هل تشرع المصافحة عند المفارقة من المجلس الذي جاء أنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا كنا إذا تلاقينا تصافحنا وإذا كان اـ اـ اـ اـ يعني المفارقة في, في المجلس وداع ويكون فيه طول غيبة وتصافح أو تعانق لي أيضا للسفر فهذا لا بأس به نعم يقول كنت أفطر في رمضان وكان عمري ثمانية عشر سنة وتبت ولكني لا أعلم كم مرة أفطرت فماذا يجب علي إذا كنت تصلي وقتها محافظا على الصلاة ومعتنيا به بها لكن فرطت في بعض الأيام فتقضيها وتحاول أن تعرف عدد الأيام التي فرطت فيها وتقضي هذه الأيام نعم يقول تعودنا في بلادنا أن نقبل الوالد أن نقبل ركبته ولو تركنا هذه لعد الآباء ذلك عقوقا وعصيانا تقبيل الركبة هذا ما سمعت به أبدا ولم أقف عليه في شيء من الأحاديث والآثار والنصوص أول مرة أسمع به يعني جاء كلام مرة معنا قريبا فيما يتعلق بتقبيل الرجل وجاء فيه احاديث ضعيفة لكن تقبيل الركبة هذا أول مرة أسمع به ولا أعرف فيما اطلعت عليه وقد اطلعت على اشياء كثيره كتبت في الباب لما اطلع على شيء يتعلق بتقبيل الركبة وأنصح هذا السائل أن يترك هذه العادة وأن يقبل جبهة والدة أو يد والدة عملا بما جاء في النصوص ثم يكون هو المعلم لهم يقول لهم انا قرات في المدينة أحاديث ونصوص ويقرأ عليهم النصوص ولم نقف على شيء يتعلق بهذا ولهذا سنتحول إلى هذا الخير وهذا الأفضل فيعلمهم السنة وينشرها بينهم جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر